وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه وامرأه مؤمنه وهبت نفسها للنبي نرادا النبي وان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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا